أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ كتاب رَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ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 أن أخرج قومك من الظل مات إلى النور وذكرهم بأيام الله فِي في ذلك لِكُلِّ لكل صبار شكور وإذ قال موسى قومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم مِنْ من آل ألف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 فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَانُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا 111. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 112. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَا نُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا لَا نُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى, ويسقى من ماء صديد يتجروه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق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 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.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 ك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي إني من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع بوادٍ غير ذي عند بيتك المحرم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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر اللي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 110. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 111. الناس يوم يأتيهم العذاب يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو